كُلُوا يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّ لَا لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا قُلُوا مِنَ الَّذِي رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَسْتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنه لَفِي عَدْوٍ مُّبِينٍ فَمَالِ يَسَأَ الزَّوْجُ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَّ مَأْمِلُ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِمْ أَرْحَامُ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 بُمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذِبًا لِيُضْلِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْغَالِلِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى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 وإِنَّنَا صَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلِ الرَّدُّ ظُلْمٌ رَحْمَتِي وَاسِعَةٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا له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 فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون الله أكبر الله